ان الذين كفروا ب آ ي ا ت الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء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 و أ و ل ئ ك هم وقود النار كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفاروا ستغلبون وتحشرون إ ل ى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آ ي ة في فئتين التقتا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 والله بصير بالعباد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 ف ك يف إ ذ ا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 「今日も一緒に暮らしていき ت いと思います。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 و إ ن ي سميتها مريم و إ ن ي اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن و أ ن ب ت ه ا نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا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 ف だれか ت だれかな ل れかなだれか و だれかなだれかなだ ي かなだれかなだれかなだれかなだれかなだれかなだれかなだれかなだれかなだれか ل だれかなだれかなだれか و だれかなだれかなだれかなだれ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 「やまりゃん」「やまりゃん」「やまり م ん」「やまりゃん」「こんにちは」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 ورسولا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل اني قد جئتكم ب آ ي ه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طائرا باذن الله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 واما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فنوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من ا ل آ ي ا ت والذكر الحكيم إن م ثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له في كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حجك ا فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ن د ع أ ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا ن س ء ا ونساءكم و ن أ وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين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 فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا ن مسلمون يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل إ ل ا من بعده افلا تعقلون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 و ق امنوا ل الطائفة أهل الكتاب آ م ن بالذي انزل على الذين آ م ن و ا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون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 و و ي ق ل و ن ع ل ى ا ل ل ه ا ل ك ذ ب و ه م ي ع ل م و ن م ا ت ب النابلسي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 واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آ ت ي ن ا ك م من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن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 افغير َََْ دين ِ الله َِّ تبغون َََ وله َََ س ْ ل َ م َ من َْ في ِ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ طوعا ًَْ وكرها ًََْ و َ إ ِ ل َ ي ْ ه ِ ترجعون ََُُْ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 ان الذين كفاروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون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 ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين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 私たちは今 ل のように思うことについて話を聞いています。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 من أ ه ل الكتاب أ م ه ق ا ئ م ة يتلون آ ي ا ت الله آ ن ا ء الليل وهم يسجدون خير の ال ل ن ت ك ف ر のは」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 ولقد ا ا ا تَفْشَلَا ف ت ن مِنْكُمْ وَلِيُّهُمَا وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إ ل ى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين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 ع ら أ ま ر ت ت ا ر ل と ا な ل ي ن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 و, و ل ي は حص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 私は私の思いを知っていることを知っていることを知 ل ていることを知っていることを知っていること ا 知ってい ن ي とを知っていることを知ってい د ことを知っていることを知って م ることを知っていることを知っている ك أ ي 臣 من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما َ ص ا وا ب ه م في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 هم هم أن ل ل مِنَ た ل ْ أ َ م ْ ر ِ مِنْ شَيْءٍ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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو م ت ت م لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون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 「ですか ن ね、私は私の思いを知ってください。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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين ك ف ر و ا أنما نملي لهم خير لأنفسهم エンマの命ُ م うのは ي َ言うべきかと言うべきかと言うべきかと言うべきかと言うべきかと言うべَかと言 ا ن きか ل 言うべきかと言うべきかと言う ل き م と言うべきかと ي うべきかと言うべきかと言うべきかと言うべき わかるぞ。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 私たちは私たちの思いを語る ق و 私た و の思いを語るのは私たちの思いを語るのは私たちの思いを語るのは私たちの ل いを語るのは私たちの ل いを語 د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 フ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ا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 و موسوعه ن د حسن ا ل ث و ا ب ل ا ي غ ر ن ك ت ق للعلوم ب ا ذ الاسلاميه اسماء الله ي ثم م أ و ا م جهنم وبئس الحسنى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 إ ن الله سريع الحساب يا أ ي ه ا الذين آ م ن و اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون